والله أعلم بآدائكم وان كان مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَغَيَّرُوا مَعَانِيَهُ مِن One a مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجود 124. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب وَكَانَ أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به على الله الكذب وكفى به إثما مبين ألم تر إلى الذين أوتوا ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين أجلوا